لا أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الْأَرْضَ والسماء يروا <تصفيق> افا بسم الله الله أجد على النار هدى لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على فألمنا But وَأَنَ اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْمَ فلما أتا وانا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لماي Yeah. ¡Hola! No! Oh. ولا خذها ولا تخف سنعيد غسيرة الأولى وضم يدك إلى واضم يدك الى جناحك تخرج بيضا What? Oh. ذِي لَا غِفْرَانَ إِنَّهُ طغى <تصفيق> جعل لي اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي شد بي, أزري. أشد بي أزري. If I can قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى Olha! فَقَذِفِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِ الْيَمُّ مُثْصِلا خُذْ عَذْرِي يَا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً لقد أتيت سؤلك يا موسى ولقد أمننا عليك مرة أخرى فليلقه اليم بالساقل ياخذه غدوا لي وغدوا له تمشي أختك فتقول فَرَجَ لَكَ إِلَاءٌ مِنْكَ كَيْ تَكُونَ عَلِيمًا وَلَا تَحْزَنْ فَرَجَ وَلَكَ إِذَا أُنْذِرَكَ كَئِتَ قَرَّ عَيْنُكَ فرجع. سَأَجَالَكَ إلَى أُمِّكَ كَيْ تَقْرَعَ عَينُكَ وَلَا تَحْزَنْ وَلَا yeah you start يا موسى وصنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري أَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ